Аъузу биллаҳи минаш шайтоNIR ражийм бисмиллаҳир раҳманир раҳиим Алиф كِتَابٌ لَّا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ قَبْرِكْ مِنْ قَبْرِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ الذي الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دونه الَّذِي وَلَا شَفِيعَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَحْرُجُ إِلَيْهِ ثم 117. وما يعرج إليه في يوم, كان في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 118. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 119. الذين 119. وأحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين 110. ثم جعل نسله من سلالة من ثم سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أئن الا فِي خَلْقٍ جَدِيد بل هُم بِرَبِّهِم كَافِرون قُلْ يَتَوَسَّاكُمْ مَنْ لَكُمُ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فَرَجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لا أَمْلَ النَّ جَهًاَّمَ مِنَ الْجَِّةِ وَن النَّاسِأَجَمَعي فَذُوقُ بِم نَاسُم لِق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 يُمَنُّوا بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا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 جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ أَم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 منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقن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 أَوَلَمْ يَهْدِ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تظير انهم منتظر